قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لست من الخير وما مست يسوء إن أنا إلا وَبَشِيرُ الْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِنْ نَفْسِهِ وَعَهِدَتِهِ وَجَعَلَ مِنْهَا وَجَعَلَ مِنْهَا زُوْجًا لِيَسْكُنَ إلَيَهَا فَلَمَّا تَغْشَى حَمَلَتْ حَمْلًا قَفِيفًا فَمَوَتْ بِهِ فَلَمَّا شاكر فلغم ما لا تغما صالحا جعله جعله له شركا فيما جعل له شركا ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعون إلى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 أم يطشون بها أم لهم ما يلوين بها أم لهم أذان يسمعون بها قل دعو شركاءكم ثم كيلون فلا